ثم أ د ب ر يسعى فحشر فنادى فقال أ ن ا ربكم ل ع ل ى ف أ خ ذ ه الله فاخذه الله نكال ا ل ا خ ر ة والاولى إن أنتمون أ ن ت م أشد خلقنا ا من ل س م ا بناها ء ر ف ع س م ك ه ا ف ل ن ا ه ا وأغطش ل ي ل ه ا و أ خ ر ج ض م ا ل ا ذ ل ك د ح ا أخرج م ن ه ا ما م و م ر ع ه ا و ا ل ج ب ا ل ب ل س م ت ا ع ل ك م و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا ج ا ء س ل ا م ة الكبرى ي و م يتذكر اسماء ل إ ن ا ن سعى الله الحسنى